السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وكبرياء السلام عليكم ودليل الدين من بين مشتبه والأمين المستفاد لصحاضتي الكرام، وآل بيتي العظام المستلمين الشرف وبعد إخوتي الكرام. <تصفيق> مع تفسير في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله من الآخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبي ذو القربة والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعديم إذا عهدوا وصابرين في الباساء والضراء وحين البس أولئك شفت وضعه هنا وعلوه في المكانة أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فالصدق له علامات وأنفع ما يكون العبد للعبد مع ربه دل في أن يكون صادقا ليس البر أن تولوا لها قبل المشرق والمغربي المسألة هنا في الأحكام إن الله تعالى يقدرها إن الله يشرعها إن الله دعو على يأمر بها ويحكم بها والمسألة دائرة على قبلة القلب والمسألة دائرة على قبلة القلب فمن قاد فمن قادا وراجع نفسه سيرا على السمع والطاعة لربه دل, دل في علاه فهذا الذي ينال المكانة عند الله دل في علاه إن الله لا ينظر إلى أوجهكم ولا إلى جمالكم ولا إلى أموالكم ولا إلى اتجاهاتكم ولا إلى ثقافتكم ينظر إلى قلوبكم وإن الله تعالى الذي يشرع, يشرع الشرع, الشرع, الشرع, الشرع وهو الذي يشرع الأحكام من أجل أن ينظر في انقياد عباده سبحانه جل فعلا أينقضون له أن يستسلمون لأرامره يعملون بشرعه أم لا هذا الأصل الأصيل في الإنسان لأن عبودية الإنسان تعرف باختبار انقياده واختبار استسلامه لربه جل جل في علا هذه الآية العظيمة فيها جمل وقواعد عميمة وفيها, وفيها عقيدة مستقيمة وفيها ألوان من تنوع العبادات وفيها أيضا اختبار صدق العبادات فإن الجميع عارموا بذلك واليهود والنصارى قد استبشروا بهذا وعلموا بأن قبلتهم قبله معظمة عند المسلمين ثم غير الباقة بحيث إنه النفط لا ينقص علينا يعني. ثم أمر الله جل فعلا المؤمنين بالتوجه إلى الكعبة بعدما كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس وكان ذلك اختبارا شقا على النفوس جميعا فأهل الكتاب يعني انقلبوا على أعقابهم وأيضا المنافقون أخذوا, أخذوا أيضا ينقلبون على أعقابهم والمؤمنون ثبتوا لأنهم يدورون مع الشرع حيث, دار حيث أمرهم الله جل يتواجدون وحيث نهاهم الله جل فعلا ينتفي وجودهم قال الله تعالى ليس البر ان تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب كما قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فاليهود كانت تقبل المغرب وكانت النصارى تقبل قبل المشرق فقال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب يعني الإيمان كل الايمان ان تنقاد لربك الرحمن سبحانه جل في علاه هذه صدق العبوديه تحترم فيها وإذا أحسن الله, الله أن, يحفظ أن يحفظك وأن ذلك في ميزان حسناتك أو الله ذلك في مزان حسناتك وأجعل ذلك في مزان حسناتك فما كان له داما واتصل وما كان لغير الله انقطع انفصل كيف تكون لله في علا أنت فوق رأسنا أجنبية أو, عربية أو معنا أو فإن, فإن أهل الإسلام تشملهم رايه واحدة وقلب واحد وإيمان واحد وهدف واحد اللهم جعل واحد هدفنا وإيماننا وقلبنا ابتغاء وجهك الكريم وأنت أرحم الرحيم قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب لكن ولكن البر من آمن بالله إلى آخر الآيات إذن المسألة هنا في هذا الباب هو أن القلب, القلب يخلص لله جل في علاه سمعت ورأيت وقلت يا جماعه رايه واحده رضي الله عنك و وتقبل الله منك والهمنا ويأكل إخلاص في القول والعمل والصدق في العمل دين الله جل في علاه فإذن الله تعالى يختبر الإيمان في الجنان لكيفية معرفة يعني رضوان الرحمن سبحانه جل في علاه لكن البر من آمن بالله يبقى إذن كما قال الله تعالى لا ينال الله لحمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم سواء كنتم في المشرق أو في المغرب أنتم تنقادون لربكم جل في علاه لسان حالكم مع لسان قاركم يتفقان يتطابقان يقولان امنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله وامنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنك نسال الله ان يحفظك يحفظ بك وان يجعلني واياك من المخلصين وجميع السامعين اللهم أمين قالوا ولكن الب ولكن البر من امن بالله من آمن آمن امن بالله هنا إذا اذا اذا فرد فرض امن بالله يكون معناها آمن به وآمن له يكون معناها امن به وآمن له عليكم السلام ورحمه وبركاته اتفقنا على عدم التقطيع اتفقنا على تقطيع. صح ولا لا ولا ما اتفقنا غفر الله لك فهنا ولكن البر من آمن ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسل عمتان أردت أن يعني أن, أن تعرف كيف تسالي ممكن ترجع المشرفين يحيلونك على, على رقم يكون معي أرد على حضرتك نسأل الله أن, أن ينفع بكم أم الإسلامية قال قال ولكن البر من آمن بالله آمن بالله هنا يعني آمن به وآمن له لأن الإيمان بالله لا يمكن أن يكون إيمانا حقيقيا ويكون إيمانا صادقا إلا بالإيمان بالله والإيمان لله إلا بالإيمان بالله والإيمان لله فاذن الإيمان بالله سبحانه جل في علاه هو التصديق أن تصدق بربوبية الله جل في علاه وان الخالق الرازق المدبر المعطي الممنع المانع القاهر القادر الجبار القوي المتين العزيز هو الله جل في علاه وان تؤمن بان لله اسماء حسنى وصفات سفط علاه تتعبد بها لله جل في علاه وتتوسل بها له وأيضا ان تحسن التعرف على الله جل في علاه في هذا في هذا الباب واذا نقول الإيمان بالله أن تصدق أيضا بأنه لا أحد يستحق العبادة وإفراد العبادة إلا إلا الله وحده ولا شريك له والإيمان الله والانقياد التام لأوامر الله دل في فأنت بعينيني بعين قدر وعين شرع وبعين القدر تمامه تمامه التصديق وحسن الاعتقاد شرب العباد سبحانه وتعالى في علاه الشرعي هو تمام لانقيادي لأوامر الله جل في حيثما أمرت أتمر بأمري حيثما نهى أن تنزجر عن نهي سبحانه جل في علا شخ حازم كم لك من ايادي بيضاء علينا وحسن خلق ونسال الله أن يشكر لك أحسانك وأدبك اللهم أمين قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر أن تؤمن أن تؤمن بعرصات يوم القيامه أن تؤمن بأهوال يوم القيامه أن تؤمن بهذا اليوم الذي سيأتي يسألونك عن الساعة أيانة مرساها فيما أنت من ذكرها إنما أنت منذر ما يخشاه. أن يوم عرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يسألونك عن ساعة أيانة مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فخلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته وفيها ما فيها من الاهوال وفيها ما فيها من العظائم تتناثر النجوم وأيضا تتفتح أبواب السماء والأنهار تتأجج نارا والجبال تصير كثيبا مهيلا وصف الله وصفا دقيقا في كتابه على مع أعتاب هذه الأيام العصيبه حيث يقول الله جل في يا أيها الناس تقربكم إن زلزله الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل عن عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملاء وترى الناس سكارى وما هم ولكن عذاب الله شديد وان تؤمن بالله بيوم الاخر تؤمن بكل علامات الساعة راسل المشرفين ومشرفين سيبينون لك كيف أسمع سؤالك راسل المشرفين وأنا أكون خادما لحضرتك بس راسل المشرفين إذن هنا المسألة في هذا في هذا الباب الإيمان بالله وباليوم الآخر وأن تؤمن بعلامات الساعة لأنها من الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بخروج الأدوج الأدوج أن تؤمن بخروج الدجال شروفتنا وتأمنا أيضاً بنزول إيس عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالاعمال بادر بالاعمال فتنا هل تنتظرون إلا إلا إلا غنا مطغيا أو فقرا منسيا أو هرما من مفنداً أو الدجال شروغاب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من فتنة من لدن آدم إلى آخر الخليقة أشد من فتنة الدجال فأمر عظيم جدا استغفر الله أن تتجن في القراءة يا حازم رضي الله عنك انتتاج فوق رأسي رضي الله عنك حبيبي حفظك ربي فإذا هذا فضل يعني أن تعلم اليوم الآخر وما في اليوم الآخر وما في اليوم الآخر, وما في اليوم الآخر وما في اليوم عندما أوحى الله إلى عيسى عليه السلام أخرجت عبادا لي أخرجت عبادا لي لا يعدان لا أحد به لا يدان يعني ما في أحد له قوة بذلك في هذا في هذا الباب ولا يستطيعون لهم سبيلا لذلك يأوي بالمؤمنين ويدعون الله تعالى عند جبل الطور حتى حتى ينقذ الله الدنيا من يأجوج ومأجوج. قال والملائكة والكتاب والنبي والإيمان بالملائكة إيمان ركن من أركان الإيمان وهو ركن عظيم والإيمان بالملائكة ان تؤمن بين الله خلق خلقا من نور وخلقهم بوصف بوصف عظيم لهم أجنحة مثنى سنو ثلاث إلى ستمائة جناح ويمكن يكون أكثر من ذلك الله تعالى أعلى وأعلم وقلق الله فيهم قوة وركب فيهم قوة عظيمة الملك طوله من سماء الأرض كما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم بجناح واحد سد الأفق جميعا وهو له ست جناح فالحاصل بأن, بأن الإيمان بالملائكة أن تؤمن بهم إجمالا بأن الله خلقهم وهم أجسام لطيفة من نور وتؤمن بمن سمى الله ده الفعله بجبريل ومكاير وإسرفيل وتؤمن أيضا بملك الموت وتؤمن بخازن النار وخازن الجنة كل هؤلاء ذكرهم الله ده الفعله وتؤمن بالملكين يكتبان كل ما يتلفظ به ما يرفض من قوله لهذه رقيب عكيد وهناك ملائكة شيحون في الأرض ينظرون إلى حلق الذكر وحلقة العلم وملائكة ينقذونك من أمر الله إلا ما قدر الله من شيء فعليك أن تكون مصح الغرض المقصود أن تؤمن بالملائكة قال أن تؤمن بالله والملائكة واليوم الآخر والملائكة والكتاب يعني هذا هو الإيمان الحق الذي يقبله ربنا جل في والكتاب والإيمان بالكتاب جنس الكتاب كل الكتب لابد أن تؤمن بها التوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وإبراهيم عليهما السلام وتؤمن بالقرآن فكل الكتب واجب عليك أن تؤمن بها والمحرفة منها لا تؤمن بها انت تؤمن بالكتب التي لم تحرف كالزبور والتوراة والإنجيل التي لم تحرف وصحف إبراهيم وموسى نعم و تؤمن بالكتاب خاتمة الكتب هو أفضل الكتب على الإطلاق وهو كلام الله جل في علاه وهو القرآن ولكن البر يعني يبين أن هذا هو البر حقا يعني ليس ليس المسألة أن تتبه شرقا أو غربا فتت فتتعالى على الناس باتجاهك بل أنت أنت أنت المفروض تفتخر بأنك عابد لله جل في علاه بأنك تنصارى لله بأنك تنقض لله بأنك تنفذ أوامر الله جل في علاه قال وَأَتَ المال على عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَ وابن وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيرِ في وَفِي الْرِقَابِ نعم فتؤمن بالله والكتاب والنبيين وتؤمن بكل النبيين وتؤمن من أبو من لذن آدم عليه السلام إلى, إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلك الإيمان بجميع الرسل والذين يفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر وبعض هؤلاء هم الكفرة حقا كما قال الله تعالى اولئك هم الكافرون حقا وهذا المغفل الذي قام وقال من امن وحد الله وامن باي نبي فهو في الجنه هذا مغفل كفر من حيث لا يدري ولا يعلم بانه جعل إيمان الايمان بالنبي اختيارا اغتيار بل الايمان بكل نبي يكون اجبارا بكل نبي ما اقول بمحمد بكل نبي بكل نبي ولان النبي صلى الله عليه وسلم بينا أن الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وهو التوحيد فلابد أن تؤمن بهم جميعا وتؤمن بما جاءوا بهم جميعا من توحيد الله جل علاه لذلك قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين وهكذا على كل نبي التكذيب نبي واحد تكذيبهم بجميع الأنبياء لذلك لا يجوز بحال من الأحوال التفريق بين, الأنبياء بين الله وبين أنبيائه لا بد أن تؤمن بكل الأنبياء وتؤمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتمة, أو خاتمة الأنبياء وأنه لا نبي بعده بعد الшиб نكمن إن شاء الله قال والنبيين الإيمان بكل الأنبياء وأن تؤمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو سيدهم هو خاتم خاتم الرسل والنبي وآت المال على حبه يعني هو يحب المال ويحب الغنى ويؤمله ويؤمله أحسن الله عليكم الله ويؤمله فيعطي المال يمينا وشمالا كما كان نفس يتمنى أن يكون له مستجاب الأحد ذهبا لينفقه يمينا وشمالا قال واتى المال على حبه يعني هو راغب فيه وهو محب له وهو يحب كاثرة المال نعم لانه المتمنى أنه قال هذه طبيعة الطبيعة البشرية هو أنه إذا كان ابن آدم واد من ذهب يحب أن يجمع له الوادي الثاني في هذا الباب قال النساء أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر درهم سبق ألف درهم لذلك الذي يسارع في الخيرات وفي الصدقات وفي العطاءات فإن الله جل فعلا يعطيه العطاءات العطاء وإن الله جل فعلها قالها الجزاء والإحسان إلا, إلا الإحسان قال الله تعالى وصفا أهل الإيمان والذين باعوا الدنيا ذو الرحمن وطلبوا الجنان قال الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا ومن عبوسا قمطريرا وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فهم يقدمون محاب الله جل في علاه ويقدمون ما يرضى به الله جل في على ما يرضون يتراضي به أنفسهم ولذلك ثبت في صحيح في عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصدقة على المساكين صدقة والصدقة على الأرحام صدقة وصلة وصدقة على الأرحام صدقه وصله ولذلك لما جاءت زينب الى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن قال من قالوا زينب قال اي زينب قالوا, قالوا امراه ابن مسعود فدخل فاجن لها فدخلت فقال فقالت إن ابن ام عبد يزعم انه حق بهذا المال لي مال زكاه وعندي ايتام في حجري وابن ام عبد يقول انا وايتامك اولى بهذا المال قال صدق فلك فيها اجران اجر الصدقه واجر الصدقه وآت المال على الحبيث والقرب قال النبي صلى الله عليه وسلم أدناك ثم أدناك والأقربون أولى بالمعروف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لميمونة رضي الله عن رضاها لما قالت له أنها, أنها أعتخت أما أو عبدا كان كان لها قال لو جعلتيه في أخوالك لكان لكان أعظم في الأجل عند ربك جل في أولا قال أمر ثم أمر ثم أمر ثم, أم ثم أبوك قال واليتامى لذو القربة نعم على حبي ذوي القربة واليتامى واليتيم هو الذي مات أبوه صغيرا اليتيم هو الذي مات أبوه صغيرا دون دون البلوغ لأنه لا يُتم بعد بعد البلوغ أو لا يُتم بعد بعد حلم فاذا اليتيم الذي مات أبوه صغيرا فهذا أفضل الناس وأنفع الصدقات أن تكون أن تخون عليه وأنفعه النفاق تكون نفاق عليه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهتيني. أنا وكافل اليتيم نعم حبكم الله. والمساكين والمسكين والذي الذي الذي يملك بعض المال ولكنه لا يكفيه. لكن المسكين والفقير إذا, إذا انفرض اجتمع وإذا اجتمع افترقاه. ف لو اجتمع الفقير مع المسكين الفق... الفقير هو المعدم والمسكين ما عنده ولكن لا يكفيه أما عند الانفراد فينزل الأول تحت الثاني وقد قالنا السلام ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان أو التمرة والتمرتان. ولكن المسكين الذي لا يجد غني لا يجد يغني، لا يجد غنا يغني ولا يفطن له فيتصدق عليه خفي خفي هذا هو بحق المسكينه دي لا يلتفت لي احد ولكن الفراسه كان ابو هريره يقول كنت اعترض طريق ابي بكر فاساله وانا اعلم به سألت عنها من أجل أن يرى ما في وجهه من يعني من, من, من الجوع فيكفيني فلا يلتفت لا ينتبه له ثم يوقف عمر فلا ينتبه له فيراه انس من بعيد فيقول يا ابا هريره تعال تعال هو في وجهه الجوع عرفه وأعلم ما ما يريد. وقصة اللبن قصة مشهورة جدا. قالوا المساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل وابن السبيل هو المسافر المجتاز ولو كان من أغنى أغنى الأرض لكنه ما معه بلغة يبلغ بها سفره فهذا يستحق الذكاء ويستحق الصدقة فتعطى له في هذا في هذا في هذا العود من أفضل طاعة وأقرب القربات وأصلح الصالحات قال عبدنا بطلحة عن ابن عباس أنه قال ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل على المسلمين وهكذا قال مجاهد وسعيدنا جبيس قال والمساكين وابن السبيل والسائلين وهم الذين تعرضون بالسؤال لطلب العون والزكاوات والصدقات فهذا يكفيهم أيضا ويغنيهم ويقضي حاجتهم قال السائلين وفي الرقاب وفي الرقاب هم المكاتبون الذين والمكاتب هو الرق الذي يكاتب سيده على الحريه منجما في سنتين في, في سنتين يتعلو ألف مقسطه طيب ان شاء الله لحظات يا من لحظات لحظات السلام عليكم الآن،, الآن كيف في المكسلر قال والأتام المساكين وابن السبيل المسافر الذي لم يجد بلغة يبلغ بها والسائلين الذين يتعرضون الناس لقضاء الحاجات السد الخلات وفر الرقاب المكاتب يكاتب سيده على سنتين مسرعة مائة ألف ويسقط له من بعض ما كتبه ويعطيه بعد ذلك الباقي قال وفر الرقاب وأقام الصلاة أي أتم فعل الصلاة ولأن الصلاة أعظم أركان الدين الصلاة أعظم أركان الدين بعد شهادتين قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي بينا بينهم صلّى فان تركاه فقد كثر أعظم أركان الدين ما قام الصلاة وآتى الذكاة قام الصلا الصلاة أتم فعل الصلاة أو قد سب الركوع نعم والخشوع والركوع والتضرع وميل القلب لله جل وعلا وتذبر وتدبر ما في تقطيع الآن هو عقامة صلاة أن يقيم الآن المكسلر أعتقد أنه جيد. انتس <تصفيق> الان ان شاء الله يكون جيد ان شاء الله الان يكون جيد الله. الصوت الان ايش فيه نريد نكمل الايات حتى نصل الى بسم الله قال وأقام الصلاة الآن أبدا أبدا الآن موجود جيد اسمعوا الآن وأقام الصلاة أتم فعلها بركوها وخشوعها وأحسن ودوها نعم وآت الزكاة على ما بلغ النصاب وآت الزكاة يعني أخرج ما عليه من الزكاة قرب العشر لما بلغ المال الذي بيديه النصاب عملا بأركان الإسلام لقام الصلاة الزكاة قرينان في قرينتين في كتاب الله دل في لا فان كان بحال من الأحوال قالوا المفون بعديم إذا أعدوا كما قال الله تعالى الذين مفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق وهذه آية المؤمن أنه صادق مع ربّه دل في علاه لما قال الرسول نضر لا يراني الله مني خيرا فقد راى الله منه خير الخير وانه اقبل وما احجم حتى قتل شهيدا رضي الله عنه وارضاه فأنزل الله فيه وفي اصقاء اقران واطرابه من المؤمنين رجال مع عهد الله عليه منهم قد نحبه ومنهم ينتظر وهذه ايه المؤمنين خلاف الآية المنافقين قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا أتوا خان وإذا قال إذا خصم فجر أما المؤمنون فلهم سمات وصفات طيبة مطيبة فإنهم يرفون بالعهود وأنهم يصدقون إذا تكلموا وأنهم يؤتمنون ولا ولا يخونون قال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس فهم لهم صبر يصبرون على آلاء الله على على, على الطاعات يصبرون على المعاصي يصبرون على على أقدار الله المؤلمة فهم في كل أحوالهم يصبرون رضا لله جل وعلا يصبرون إخلاصا لوجه لو الله الكريم إنما يوفى الصبرون اجرهم بغير حساب فهم يصبرون في حال الباساء والضراء وحين الشدة واللأوى يصبرون قوله حين الباس يعني حين القتال اذا التقى الصفان قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما ما بدلوا تبديلا ولكنهم قد نصروا دين الله اخلاصا والصابرين من على المتح أمنح الصابرين وفي الحس على الصبر والصبر صبر التراث وصبر اختياري وفي كل وفي كل من خيس قد قلت على إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ولذلك الله تعالى أشار عليهم بعلو المكانة وارفع المنازل عند ربهم جل على ولا يكش بعد بعد بعيد ل المنزلة الراقية والمكانة العالية السامية عند الله دل في ولاه. أولئك الذين صدقوا فشهد شهادة لهم بالصدق شهادة الله لهم بالصدق، فالصدق في القول وفي العمل وفي الاعتقاد. أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. بهذا صدق صدق الإيمان، صدقوا في أقوالهم وصدقوا في أفعالهم وصدقوا في في في اعتقادهم. أولئك وأولئك هم المتقون أي هؤلاء حقا هم أهل الإيمان والتقوى الحواد المتصدر الله أكبر رضي الله عنك أبرب والديك شكر الله لك أحسن الله عليك الفوائد يا رب يا رب يا رب يرضى عنك الزحمة أحسن الله عليكم الفوائد المثنبطة إن الله محل نظره في عباده بالقلوب إن الله محل نظره لعباده بالقلوب الكفر بنبي كفر بجميع الأنبياء ليس شيء أنفع للعبد عند ربه ثلاثة من... من السق <تصفيق> نعم